وَوجعلنا الليلى وَها رآيةين فمحون آيةةً اللين وَوجعلنا آيةً النهار مُبصةً للتابتغوا فضلَ م رك للتعوا ففضلَ مربك وَلتعلم عدد السنين والحساب وَكل شيء فصلله تَفْصلا.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 وَإِذْ قُلناادكَ إ رببكَ حاطَ بِنَّاس وَما جعَن الرءِيَ التي أرناكَ إلا فتنْنَةَ للنَّاس إلا فتنْنَةَ للنَّاس وَشجرة الملعونَةَ فِي القرآن وَنُخَِّفُهم فمَا يزيدهم إلا طُيًا كَ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 فَأمِنتُمْ أَ يخْصِفَ بِكُمْ جانَبَ الْبَرِّ أَْ يُرسِلَ عَلَْيكُمْ حاصِباًا ثمُمَّ لا تجد لك وَكيِيلا أَمْ أأَمِنْتُمأَ يُعيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرىَ فَيُرسِلَ عَلَْكُمْ قاصِفًَا مِنَ الريحِ فَيُورقَك فَيورقَكُم بما كَفرَْتُمْ تُمَّ لا تجد لكمْ عَلَنَا بِه تَبعَ وَلا قَكَ الرمنَّ بنِي آدممَ وَوحعملناهُ في البَرِ والالْبَحرِ وَررزَقناهُ منن الطبات وَفضللناهُ على كثيرم مَّن خلَقنا تفضضلَ يَومََد كل أُناَاس بإمامِهمم ثم أُوت كتابهُ بمينه فَأول إك يقرأون كتابهم وَلا يُقلَ نَ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 وَإِن كَدُ لا يَسْدَف الزونك من الأرض يُخْرجوكَ منْهَا وَإِد ال لا يَلبونَ خلافَكَ إلا قليلا سَُّةَ منقد أرسَلنا قبلك مِوسُنا وَلا تجدن سَُّنا تتحويلى.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 وَقُلجا الحق وَوزََقَ الباطل إنباطِل كان زَهُ قاء وَن نَزّل منِن القرآن مَا هو شف أورحمةَةٌ للمُؤمنين وَلا يزيد الظالِمِينَ إلاا خَسَرا وَإذا أن من على الإِنسان رضَ وَنَاأَابجان بهه وَإذا مسهُ الشّرّ كان يأوساء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 وَونحْشرُهُم يَوْمَ القِيامَةِ على وجُوهِهِم عُمْ يَوبُكمَ وَصَُّ مَأْوَهُم جَهَنَّمُكُ مَا خَبَت زِدنَاهُ سَعير ذَانِكَ جَزَؤُم ب بأنهُم كَفرَوا بآياتنَا وقالوا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 وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ على النَّاسِ على مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا